بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما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 وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِن كَرَمٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَقَالِهِمْ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 لَكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 فَلا تَتَنَاجَوْا بِالِاثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ قَوّامٌ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 الذين يحادون الله ورسوله اولئك اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تَجد قَوْمَي يُؤمنِونَ بالِاللَّهِ وَالْيَْومآخرِرِ وَُّونَ مَنْ حدَّ اللهَّ وَرَرسُولهُ وَلَ كانَوا وَلَ كانَوا أَبَ أَهُم أَوْ أَبنَا أَهُم أَو إخوانهم أَوْ عاشَةَهُم